قيموا صفوفكم وعتديلوا سووا صفوفكم وسد الخلل الله أكبر الله أكبر الله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 غير المعضوب عليهم ولا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 يجئتم الا ان قالوا اتو بآبائنا الا ان قالوا اتو بآبائنا كنتم صادقين قل الله يحيي ثم يميتكم ثم حَتَّىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ثُمَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ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 وَأَم الذيذينَ كَفَروا أَفَلَ تَكُ آياتِ تُتلَ عَلَكُ أَفَلَ تَكُ آياتث تُسللَ عَلَكُم فَستَك بَتُم وَكُُم قَونًا من حميده ربنا ولك الله اكبر الله أصبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْتِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ ومأواكم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 رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله ума <متحدث> استسلام عليكم ورحمه الله